والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والارض والى الله ترجع الامور يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور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 وان الله بكم لرؤوس رحيم وما لكم ان لا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك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 يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال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 ومن يتول فَإِنَّ الله هو الغني الحميد لقد أَرْسَلْنَا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط